a love الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِمَن تِلْكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَذُمُّكَ قَوْلُ لله جميعا هو سميع عليم الا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا وَدَكَّ خَذَّ اللهُ عَلَى دَ سبحانه هو الغني لَمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا மௌி கஷி கொ سَنَدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ